القيام أذابكم الله الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم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 وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلك نامع قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون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 ولو فتحنا عليه بابا من السماء فظنوا فيه يعرجون لقانوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون الله اكبر الله <تصفيق>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 وَأَيْرِ الْمَغْضُومِ عَلَيْهِمْ وَلَ الضَّالِينَ آمِنُوا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوجًا وَزَدْيَانًا لِلْنَاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ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 خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواطح فأنزلنا من السماء ما فسقيناكم فسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإن لنحن وَإِنَّ لَنَحْنُ نُحِي وَنُنِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِدِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخْيِرِينَ وَإِنَّ رَبَكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهُ أكبر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 اجدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مثنون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 مجمعون. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن ليسجد لبشر خلقته من صال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَوْضِنِ إلَى يَوْمِ الْبَعْثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُضَرِّينَ إلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَجِنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُوْجِنَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ مُخْلَصِينَ قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لم يُعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم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 ونزعنا ما في صدورهم من غل الإخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بنخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو الأليم ونبئهم عن إبراهيم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 فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامبو حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين الله أكبر. Allah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 وَيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ آمِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفٌ فَلَا تَخْرُجُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة غشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليه حجارة من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 وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا أَتِيَةٌ فَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلٌ إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْخَلَاقُ عَلِيمٌ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ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 الذين جعلوا القران عضينا فوربك لنسالنهم اجمع عنا ما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين اصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انك فاناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبش بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم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 وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين الله أكبر الله أكبر.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 وَيُرِيدُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ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 وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم يهتدون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 لا يحب المستكبرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 قالوا فخر عليهم السقط فخر عليهم السقط من توقه واتاهم العذاب من حيث لا يشررون ثم يوم القيامة يخزين ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون في قال الذين أُوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوافه الملائكة غالما فسهم فألقو السلام فألقو السلام ما كنا نعمل من سوء بلاء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 عليكم يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك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 الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله الله أكبر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 وَالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَهُ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ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 الرسول أن يعبدوا الله وَجَتَرِبُ الطَّغُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْهَدَ اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْحَقَضَ عَلَيْهِ الظَّلَالَ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصُ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لهم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 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخفف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم أو يأخذهم على تخضف فإن ربكم لرؤوف رحيم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 ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله وقال الله لا تتخذوا إلهي ترهبون ولهم في السماوات والأرض وله الدين واصبا فغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه ثم إذا مسكتوا الضر فإليه تجئون ثم إذا كشف الضر عن إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه وله وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُمُرِ وَلَلَوَجِهُهُ مُسْوَدَعَ وَكَضِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُنَّ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا للسّو ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الحمد لله رب العالمين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 لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم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 الله لمن حميد ربنا ولك الحمد السلام عليكم الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر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 إن في ذلك لا لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه نسقيكم مما في بطونه من بين فرثه ودم اللبن لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا وَرِزْقًا حسنا إن في ذلك لآية لا لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر, ومن الشجر ومما يعرشون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 ومنكم من يرد إلى أوجل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئاً لكي لا يعلم بعد علم شيئاً إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلو براء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 أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفذا ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُنْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَقْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْهُ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 وَمَرْضَزَ قَنَاهُ مِنَ النَّارِ رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرَّ وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِينِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ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 ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الله أكبر سمع الله أكبر الحميدة. ربنا ولك الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله.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 سَكَنَ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ وَعْنِكُمْ تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْفَافِهَا وَمِنْ أَصْفَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حين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 وألقوا إلى الله يوم إذن السلم وظل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الله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 نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدو ورحمة وهدو ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمونكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها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 أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبنوكم الله به وليبين أن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي ولا تسالن عنا ما كنتم تعملون الله أكبر الله أكبر. الله لمن حمده رب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 قالوا على الذين يتولونه والذين هم به مشرفون وإذا بدلنا آية مكان آية والله بِمَا بما ينزل قالوا قالوا إنما آت مفتر بل لَا لا يعلمون قُلْنَا نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وهدى وبشرى الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ما كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صجرا فعليهم غضب من الله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 وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت أمينة مطمئنة, مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فكفرت بأنعم الله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 ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون الله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 ولا أنتم عابدون ما أعبده ولا أنا عابد ما عبتو ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليديم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهم. ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيه ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأنت أغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ونزول الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء ونعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المسورين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن والاستقرار في ديارنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخص بالتأيين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 اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد اللهم وفق جميع أولاة المسلمين لتحكيم شرعك والتباهي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين اللهم اصلح أحوال المسلمين وحقاً دماءهم وحقاً دماءهم دماءهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجوادين وأرحم الراحمين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 والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا